ثمود وقوم لوط وصحاب الأيك أولئك الأحزاب إن كلهم إلاك كذب الرسل فحق عقاب وما يوم وقالوا ربنا عجل قطنا قبل يوم الحساب اصبر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 وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا به له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 السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أَنْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَنْ نَجْعَلُ كلف الجار كتاب انزلناه اليك مبارك اليد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 رخاء حيث أصاب والشياطين كل بنائي وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاء فمن أو أمسك بغير حساب وإن اذكر بدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل باند وشراب ووهب لا يجب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 126. واذكر إسماعيل واليسع وذلك وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاب Panie Przewodniczący! Rama قَدْ تَحِلُّ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبَ قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أمزاقت عنهم العبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وقالوا ما لنا إن أخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق <تصفيق> تخاصم السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون قل هو عظيم عنه معرضون كان لي من علم بالملئ إذ يختصمون إن إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك إني خالق بشرا من طين فإذا ونفخت فِيهِ مِنْ روحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ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 إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعلم ومن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين